ما استقبل رمضان بأعظم من توبة نصوح يفيء بها العبد إلى ربه سريعة خالصة صادقة بينك وبين الله ينطوي قلبك عليها قبل أن يدخل رمضان يجعل الله لك بها سبباً من العون على الطاعة الله يقول قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هذا العباس بن عبد المطلب أسر في بدر وطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدي نفسه وثلاثة معه فاعتذر بأنه لا مال يملكه فقال له صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي أودعته أم الفضل قلت لها في مكان كذا كذا وكذا فقال والله لا يعلم بهذا أحد إلا الله ولقد أخبرتها بالمال وعطيتها إياه في جوف الليل ثم إنه أخرج المال وفد نفسه ومن معه. وبقي صادقاً مع الله فهو يقول عن نفسه رضي الله عنه قال فأنا الآن هذا بعد بدر صدقه الله لي عشرين خادماً أي مولى مملكين أقلهم يدخل علي عشرين ألفاً. ثم قال واعطاني الله سقايت الحجيج وما يسرني ان لي بها اموال مكه كلها وبقيت الاخرى يقصد ما وعد الله جل وعلا الله جل وعلا به من المغفره ويفقه من هذا كله معنا ضم الى ضم الى غيره من الكتاب والسنه ان الانسان اعلم بصدقه مع الله وادرى بحاله وإن رأيت أحدا في رمضان ليلا أو نهارا يجترع على المعاصي ويقترفها والله لو صدق الله قبل أن يدخل الشهر لصدقه الله لكنه عياذا بالله من قبل أن يدخل الشهر ما طوى قلبه على سذيرة صالحة وإلا التجارة مع الله رابحة لا يمكن أن تخسر أبدا ومن هلك إنما هلك بذنبه ولا يهلك على الله إلا هارك لكن من صدق مع الله صدقه الله